إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يهده إزله وليا مرشده أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به سواء الجحيم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 يقولوا وانا كانت الله توضيح الأحكام من بلوغ المرام، شيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان رحمة الله عليه، يجتني حديث ابن زاشر وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي جعل النبي صلى, جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليه للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسع على الخفين أخرجه مسلم بخيو غلط بلي جعل النبي صلى الله عليه وسلم نرجع على النبي غلط نسيتي. طبعا للك إمام علي الله صلى الله عليه وسلم في غمبر صلى الله عليه وسلم و شو شيل أبوه مقيم ده أنا أبوه أجلس تفرني نكد فيه واتى مسح على سقف فاين حديد رقيت معي من مستند روايات كردية كجذي معي مستند عندي الصحيحه مصادات الحليس ثلاثة أيام يوم تذقته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا درسوني روش بس أجلس الثاني نكد راجل الأول فجد أول فجد الكاذبة فجل دوم فجل صادقة إلى غروب الشمس حتى روج آوابون ولذا من فعل شيئا بالنهار هذي كشتبكا الرج وأخبر به بعد غروب الشمس وفاجئ أوي الروج آواذ به أو دا خبرك يقول فعلته أمس دون إيش كم واستحسن بعضهم أن يقول هو أقرب هذا قلت ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام وهو مذكر مذكري وجمعه ايام أيامة جمعه مؤنث. فيقال ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام ايام يتجمعوا في قتل ايام بجمع ايام ايام جمع مؤنث الذي ما عدا جمع مذكر نبيّن لعليهم جمع ليلة قال في المصباح وقياسه جمعها ليلات والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بعكس اللي هي لروج أوابون هو وقال في المعجم الوسيط تقول فعلت ليلة كذا أو شوي وامكر من الصبح الى نصف النهار لبعنيه لا تجد كي أتاني ويروش فإذا انتصف النهار أجد رو... كذا نورست قلت البالحه اي الليلة التي قد مضت داري دونه داري ويش روش أوابه وخذت أو بدأ دونه اي الليلة على قار أو شوي بيشتغل التي قد مضت قريش ما يؤخذ من الحديث اولا مدة, مس... مس... مده مسح المقيم يوم وليله ما مقيم يعني ويكون على الراجع من قولي العلماء لس من ابتداء المسح بعد الحدث او خلافه اخويا خلافه ها غودي دي او دقاي كل في ديا هدا بيس مرزي حقي ني كان جنده شكرون جنده عشتي حقك بيس مرزك يا خوي بلان صح كابيسيش بس ممكن لكن بالنسبه من ابتداء المسح كي مسح حقيقه مو دائما لا لا اللي قدرتك هذا كين ليه دابيني يكسل رأي الراي باج حاجات بيدلخات نقول اختلافات هذا من ابتداء المسيح بعد الحدث بعشو يدشريش إلى وقته من يوم التالي يعني يوم الثاني أرجنيه نفس الوقت بالانسيا نيورامبو نيورالغيب كي سرق اذاكي ندني لو نيوران. بيتم. ثانيا مدة مسح المسافر 3 ايام ولياليهن بلا ماي مسافر ساندا سيرجو سيروجو وهو من ابتداء المسح بعد الحدث الى مدة مدته من يوم الرابع حتى دود يوم الرابع لبلوي كاسيروجي تاو وكت باش تيروجكي تيلي يقدا كباشيروجي داخل روجي شارب دبي عملو ما وحش تابني كوات سيروجي او دقي اشكا بيست بيست اذا تواني بين بازد وارس بازد وارس اذا تواني بين بازد وارس با لان يعني سيروجو زسلو لو دقي كشكا يعني لو دقي مسحي هسكري بيان مثل الخفين في المدة العنامة و النساء عندما يقول بجواز المسح عليها فبقيها خلاب و الراجح جوازه ذلك ايه ليه لكم عنام ايه, آيه. آيه. آيه. آي. مسح كردن مسح كردن لابيني كدري مدتك اعوها ليا لابو خفين ايه لتواني نموني و كتوك و سابق امام رشي رش لابوكي انا انا ده دغا يا انا يا اخي ما رينيسا بس الاولوي هان داك درين دروست بس لسكي خرسنا خلاف الاصح لا تواني ما لسكا وايلراجع لسك فوطكي افوكات يجنيطاني يجنيطاني وايلراجع بيعزطاني كما دا بيغبر كري صلى الله عليه وسلم ومني افضل ني شي لك ديكا و وانا كان قلت لك انا لواميش دايما مليرك قصيقي لكن طبعا لما يشخش على الموضوع اكتب توضيح الاحكام من بلوغ المراه الشيخ اويا عبد الكريم الخضير شيخ عبد الكريم الخضير ده فميت السعوديه او الكتاب بدراسه خنيثن او ترى طال page 8 اخر منهج او من بخنيثن طال يعني ها المكان علم كان علم شو أنت يعني يساسي زار أو يعني او أو أو, أو, أو إمام برا لبو او لبو كتابي أوجد كان ديناتي رابعا في الحديث دليل على عقمة الشرع بلغي لسرع حكمته شرع شرع إخوات من الناس وتنزيل الأمور منازلها دابين سكان كان, كان لا شو يعني خلج عفزيني واعتبار الأحوال حالت كان اعتبار أكد روات فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين المسافر والمقيم فرق بينه وي ويكد كوات النبي يتوهم ويكس عبره يعني وإذا فرقيته نعم مساهل إنسان ما دم نا رأس إنسان أو مسافر أو, أو الشهر مقيمة مادم أوال لشيني خويي فرقيها نابي سابقين سابقين كذا هذيكك سابق, سابق, سابق خوي فجعل للمسافري مدة الأطول لو ماتي درجتي يا بدرنا من مدة المقيم سونك مراعاة بحال المسافيو مشقتي لبنا أوبي يا خمبرد فميصل أصلا استغرق من العذاب سفر قطعة العذاب مسافر دوش كذلك تعظ من العذاب ما انا وني بتالي بو بقيتالي بو بوقتالي بو كاين صراتش له مجلس اي من كان اوني بي والله ما مصلا او, أو قضبي يشتريها في اصبه يعني لوي لو اي بسنا هم مسافر مشقته بلا بقدرها لو انا بتالي كم تر مشقته لوي فقط سؤال جديد يعني سؤال جديد و احتياجه الى زيادة المدة زيادة ما دم مشقته بقاتتي زيادة بخلاف المقيم يقول المستقر زنشينا المرتاح مرتاح عركتنا كنت والله حكيم عليم خامسا وفي بيان يسري الشريعة وسمحتها إن هذا الدين متين فأوغلوه بالرفق فلن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه هل يتكلموا خاليا هل يتكلموا ديني بسبري وزواني وزواني لا هل يتكلموا ديني تنكلاسوا ديني بخيدك به دينك لا كبير ومراعاتها لأحوال الناس ومراعاتها هموا إنسانا كان كذية أواتون أواتونية في قوتهم لهزيا وضعفهم لوازيا وحاجتهم لديه الشيكيان سبحانك اللهم لحمدك سبحان لا إله إلا عند نستغبرك ونتوب إليك